بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفجعون بالحق لقوم يؤمنون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 فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تَلَقَّاهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ كُرَّةُ عين لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَعَلِمَتْ أَنَّ وَعْدَ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 قلَ أن أرادأي ييبطُشَ بالَّ هو عد لهما قاليا موساء تريدأَ تقني قال ي موساء تريد أن تقني كما ق تنفسسم بالأممس إن تريد إلا آ تتكون جر في الأرض وَما تريد أن تتكونَ من المسلحين. وَوج أَوْ رَجلُُم مِنْ أَقُصَ الْ المدينة يَسعى قَالَ يامُوسائَّ المَلَيا تَمرِرونَ بِكََقُتُلُكَ فَخرجَ إي لَمِن النَّ صِحيم فَخرَرجَ مِنْهَا خائِ فَ يَتَرَّبُ قالَالَ رَبّ نَجْجننِي مِنْ الْ القَوْم الظالِمين.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 فلما أتاها نودي من شَاطِئِ الواد الأيمن فِي البقعة المباركة مِنَ الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا والنامدبر ولم يعقبه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وامضمم اليك جناحك من الرهبه فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني واخي هارون هو افصح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 فَلََّ جَ أَهُم مسَابِآياتناَا بَّناتِ قالوا مَاهََا إِلَّا سِحْرُم مُفْترُ وَمَا سَمِعْنَا بِهذاَا فِي آأَبائِ الأولين وَقَالَم سَا رَبِّي عَلَمُ بِمَا جَاء بِالهُدَ مِن عادِهِ وَمَنْ تَكُ لَ عاقِبَةُ الدَّ إَّهُ لاَا يُفْلِحُ الظالِمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاؤكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت مِنَ الشاهدين ولكننا أنشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتل عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَكُّ مَنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنْفِقُونَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ و أفمن وعدناه وعدا حسنا فاهلاقه كممن متعناه متاع الحياة الدنيا كممن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتمو ان جعل الله عليكم انها رسرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا منه فضله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من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 فمَا كان لَهُ مِافِيتيِ يَصُرُونهُ مِدُون اللهَّهِ وَما كانَانَ مِنَ الْمتَصِرين وَصْح الذيينَ تَمََّ مَكَانهُ بالِالْأَمْمس يَقولُونَ وَكَ أن اللهَّه يَبَسُتُ الرِزْقَلِمَ يش يَقولونَ وَيكَ أن اللهَّهَا يَبَسُتُ الرِزْقَلِمَه يشاء مِنْ ععبَادهِ وَيَق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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ